صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما تنسى فَوَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ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 هذا لفي الصحف الغولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin